وواعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشرين فتممت قضاء ربي فتممت قضاء ربي 40 ليله وقال موسى لا اخي يرون اخلفني في قومي واصلح مفدین کلو رب ربیری فرو مو سوف ترونی تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ اور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 في هل يجزون الا ما يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حُليهم عجلاً جسد له قوارا الم ير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 129. قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخي يجره إليه 120. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمث بي الأعداد وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكْ وَأَنتَ أَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخْذُوا الْعِجْلَ سَنَالٌ وَضُضٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ مَتَابٌ مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَوَفُوٌ رَحِيمٌ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى وَضَمَّ أَخَذَ الأَلْوَاحِ وَفِيهِ نُسْخَتُهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ للذين هم لربهم واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذته برج فتقال قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمناه وأنت خير الغافرين